وَمَا اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ اللَّهُ بِالسَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِنَّا إِنَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جَاءَهُمْ فسوف يأتيهم أباء ما كانوا به يستهزؤون ألم يروكم أهل كنام من قبلهم من قرن مكنهم مكنهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم من رار وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَنْكَنَّاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَنْتَكَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ عَاشَﻨَا وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَنَمَسُوهُ فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا الناسهم مبين وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون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 114. سيروا في الأرض ثم انظروا, ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في النيل والنهر وهو السميع